فضل عيادة المريض قال صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسيه وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح